عروة بن مسعود يروي بهاره من الصحابة كان أبو بكر الصديق وداهية ثقيف المغيرة بن شعبة قائمين خلف نبيهما صلى الله عليه وسلم حين كان عروة بن مسعود جالسا يفاوض النبي لكنه لم يكن يجيد الحوار كان استفزازيا يظن أنه بذلك يهز معنويات رجال بايعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم بايعوه على الموت شتم أهل بيعة الرضوان وخير أهل الأرض فقال إني والله لا أرى وجوها، وإني لا أرى أشوابا من الناس خليقا أي يفروا ويدعوك. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لينزل إلى هذا المستوى من الحوار، فسكت صلى الله عليه وسلم. أما أبو بكر فاستشاط غضبا فشتم عروة وآلهته اللات بكلمة مهينة ثم قال أنحن نفر عنه وندعه نظر عروة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال من ذا؟ قالوا أبو بكر فأخرسه كرم الصديق وقال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك ولكن هذه بها ثم مد عروة يده باستفزاز آخر نحو لحية النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بجراب سيف يضرب يده ثم مدها مرة أخرى فإذا به يتلقى ضربة أشد ومعها صوت كالرعد يقول أخر يدك عن لحية رسول الله قبل والله لا تصل إليك رفع عروة رأسه فوجد رجلا قد غطى رأسه ووجهه بالحديد فقال له ويحك ما أفضك وأغلضك عندها تبسم صلى الله عليه وسلم فقال عروة من هذا يا محمد؟ قال هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة صدم عروة بكل هذا الفداء من ابن أخيه وهو الذي ما زال يدفع عنه دياته ومع ذلك أحب الجلوس والتجول بينهم فقد سحرته الحركة من حوله سحره المكان وأسرته مشاهد الحب التي تظل محمدا وتقله أراد اكتشاف هذا العالم المذهل الذي يحتويه عالم الصحابة إن محمداً لم يلبسهم الذهب والفضة ولم يسكنهم القصور فما سر كل هذا الشغف به والخوف عليه ظلت عيناه تجوبان المكان تكتشفان حتى أعياه الاكتشاف فنهض حائرا وعاد ثقيلا ولما وصل قتل قريشا بقوله يا معشر قريش إني جئت كسرا في ملكه وجئت قيصر والنجاشي في ملكهما والله ما رأيت ملكا قط مثل محمد في أصحابه إذا أمرهم ابتدروا أمره ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظرة عظيما له وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها وَلَقَدْ رَأَيْتُ قَوْمًا لَا يُسْلِمُونَهُ لِشَيْءٍ أَبَدًا فَرُوا رَأِيَكُمْ